Yeah. Hselsää... فَاتَّبِعْنِي <تصفيق> أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا إلا أن تهلك أرواح منك ومن نبيا. We're Uh, um... I uh don't -huh. uh -huh. ونسخناه بلسانك لتبشر به المتقين